الحره العراقيه عد عينك يا خي قاقع العاد للمركش النقشه بنديه الحره العراقيه عد عينك يا خي قاقع العاد للمركش النقشه بنديه نمشي على منى يسبع لرو بدمنا يلقى نمشي على منى يسبع لرو بدمنا با لا تظني كل جنود قربية. الحره العراقيه عد عينك باقي العهد للموت كلش نقشه بنديه عد هل Terima berni أفهم أSenah الإمام 2016 bzw. 2017 لك a shorts ci me باقي think Iiea Yardiy nationale prayed to me. ZESSEN Carbon. Uhtiya revenir danNON check guys andとzei remained refined to catch the wind and wheeled. Jimmy. Khadraband my old lady takes to I followed ضل تحريرها همنا لان هاي الارض ومن يضل تحريرها همنا يا تاريخ اكتب بدمنا تاريخ اكتب هاي القاع محميه حد الدين غايتنا وكل الدنيا غرفتنا والدين غايتنا وكل الدنيا غرفتنا عمير وفغرايتنا عمير وفغرايتنا حملتنا الجهادية القرا العراقية عد عنا شاخي ضاقع العهد للمدجشنا. متهونين يا بلادي تبقى الحره بغدادي متهونين يا بلادي تبقى الحره بغدادي بابك وانت الحره العراقيه طريقتنا نبع صافي هي البلسم الشافي طريقتنا نبع صافي هي البلسم الشافي ولا بيام الخافي ولا بيام الخافي على